وَجَعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ وَقِيلَ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ كثين وأُلِفَتِ الجَنَّةُ للمُتَّقين وبُرِّزَتِ الجَحِيمُ للغاوين وبُرِّزَتِ جَحِيمُ للغاوين وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا تَعْبُدُونَ وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون هل ينصرونكم أو ينتصرون فَطُبِقُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَطُبِقُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ هَٰؤُلَاءِ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ فَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ فَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين فما ولا صديق حميم ولا صديق حميم فلو انلنا كره فنكون من المؤمنين فلو انلنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لا لِكَلَّا آيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِيل وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لكم رسُول أَمين إلَكُ وَصول َمين فَتَّقُ اللهَّه وَأَطون فَتَّقُ الله وَطْمهِرون وَما سأَلُكُم عَلَهِ مِن أَدَ وَأَلكُم عَلَ مِ أَدَ إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون قالوا نؤمن لك قالوا أنؤمن لك واتبعك لأرهدون